يا نفس توبي وارجعي عن الهوى فترفعي يا نفس توبي إلى الحساب الحشر حق الحساب الحشر حق قبل الممات فإنه يوم فخلو لترجعي قبل جائی ف شو بھی اور جائے یچو بیے وانی ہے یا نفس یچو بی لله حمدًا فاشكري وعن المهالك فارجعي يا رب لله في اليوم الذي جمع الخلائق فاسمعي لله في اليوم الذي جمع لائی مجور لائی ی اشكر لي لله حمدا فاشكر وعن المالك فرجعي يا رب يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي يا نفس كوني احمكا لين العبادي وتفكري, وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي يا نفس توبي وارجعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي لله حمدا فاشكري لله حمدا فاشكري وعن المهالك فرجعي يا رب دنيا سرا دنیا طرف يا رب يا لك شوتي ورجائي ومن هواك ترى يا لك شوتي ورجائي ومن هواك ترى علي لله حمدا فاشكري فرج یا yeah.